ومنه ا ل فلا ر ا ا ق و ت ت ف ل بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا س ا ق ربك يومئذ صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى